الذي جاءهم من عند الله تبارك وتعالى وهو مصدق لما معهم موافق للصفة التي في كتبهم وهو مصدق أيضا لما معهم من نبوة انبيائهم عليهم الصلاة والسلام ويشهد لما تضمنته تلك الكتب من الأصول الكبار ومع ذلك ومع هذه المعرفة إلا أنهم كذبوا وكفروا حسدا وبغيا واستكبارا على الحق وعلى الرسول الذي جاء من الله تبارك وتعالى بكتاب أوحى به إليه يقول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين يقول بئسما قبح ما اختاروه واعتاضوا به من الكفر بما أنزل الله تبارك وتعالى استعاضوا بالكفر من الإيمان استحبوا الكفر على الإيمان بئسما اشتروا به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ظلما وعدوانا وحسدا كل ذلك على نبي الله تبارك وتعالى الذي أرسله من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن جاءهم رسول من غير بني إسرائيل مع أنهم كانوا يقتلون أنبياء الله تبارك وتعالى كما مضى في الآيات قبلها بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فرجعوا بهذا الصنيع بغضب من الله تبارك وتعالى أن سخض الله عز وجل عليهم بسبب هذا الكفر بعد غضبه عليهم بسبب عتوهم عليه وتحريفهم لكتابهم وما إلى ذلك من كفرهم فباءوا بغضب على غضب هذا غضب جديد والله تبارك وتعالى قد غضب عليهم قبل ذلك وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت فهذا سبب جديد يتجدد معه غضب آخر فرجعوا بهذا الغضب على غضب لاحق ثم جاء بالحكم العام كما ذكرنا سابقا وللكافرين عذاب يذلهم ويهينهم ويخزيهم فهذا كما مضى أن الله قد يذكر قضية خاصة ثم يأتي بالحكم العام بعدها ليشمل هؤلاء وغيرهم وللكافرين لكل الكافرين سواء هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا أو غير هؤلاء من الكفار فجميع الكفار قد توعدهم الله عز وجل بعذاب المهين هذا بالإضافة إلى أن قوله وللكافرين عذاب مهين هذا الإظهار في موضع الإضمار كما ذكرنا في الآية التي قبله فيه إشعار بالعلة عله هذا العذاب ما هي هي الكفر وللكافرين ما قال ولهم عذاب مهين إن هذا لا يشعر بالعلة لكن حينما يقول وللكافرين فهذا فيه فائدتان الفائدة الأولى أن ذلك يشمل كل من كفر والأمر الثاني أنه يشعر بالعليه ما هي العلة التي استوجبوا بها ذلك هو الكفر الكفر بالله والكفر بكتبه والكفر برسله الكفر بما يجب الإيمان به ولم يأتي مثل هذا السياق يعني إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار في جميع المواضع الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إلى غير ذلك من النصوص وهذا يعلم بالاستقراء. ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده هذا يؤخذ منه أن أعظم أو من أعظم النعم وأجل النعم والعلم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فهذا الذي نزل على هذه الأمة الأمية على هؤلاء الذين كانوا في غاية الجهاله نزل عليهم هذا الوحي وفي مضامينه من العلم ما لا يقادر قدره فوقع الحسد من هؤلاء اليهود لهذه الأمة وسمى الله تبارك وتعالى ذلك فضلا فهو يشمل الوحي وما تضمنه من العلم ولذلك فإنه لا يغاظ العدو بمثل العلم إذا أردت أن يتغيظ عدوك وأن ترتقي في معارج الكمال وسلمه فعليك بالعلم وتحصيل العلم فإن ذلك لا شك أنه يحصل بسببه من الغيظ للعدو لأنه يرى الكمالات وميراث الأنبياء يحصل لك منه ما شاء الله تبارك وتعالى أن يحصل ثم أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فباءوا بغضب على غضب يؤخذ منه أن العقوبات وسخط الله تبارك وتعالى يتراكب ويتراكم بحسب ما وجد من موجباته واسبابه فهؤلاء فعلوا افعالا موجبه للغضب من كفرهم بالله تبارك وتعالى وكفرهم بانبيائه وقتل الانبياء والتمرد على هؤلاء الرسل عليهم الصلاه والسلام ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فهؤلاء استوجبوا غضبا سابقا ثم بعد ذلك جاءهم موجب غضب لاحق فالغضب يتراكب ويتراكم حتى نسأل الله العافية قد يصير ذلك وصفا للإنسان لا يفارقه أنه من أهل الغضب ولذلك إذا ذكر الغضب ذكر اليهود غير المغضوب عليهم كل من عرف الحق فتركه فهو من أهل الغضب ولكن هؤلاء اليهود امتازوا بذلك عن غيرهم وإلا فالنصارى قد عرفوا صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا به فجمعوا بين الضلال والغضب اليهود أهل علم لكنهم عرفوا الحق فتركوه فكانوا أحق بوصف الغضب ولما كان الجهل هو الغالب على النصارى كانوا هم الأحق بوصف الضلال ابتداء من أصل اعتقادهم في الصليب والتثليث كما قال بعض أهل العلم بأن هذه العقيدة عقيدة النصارى هي وصمة عار في جبين البشرية كيف ينزل الاله الرب ثم يقتله البشر ثم يصلب وكيف يكون الواحد ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وكيف يتنزهون عن أمر يضيفونه إلى الله تبارك وتعالى ولذلك كان من كبار العلماء الذين عرفوا بالرد على النصارى الباقلاني رحمه الله وله كتاب اسمه الانتصار لنقل القرآن مطبوع في ثلاثة مجلدات طبيع أخيرا وكانت له مناظرات ومواقف ومن ذلك أنه في بعض مناظراته دعا ملك الروم طلب من الخليفة أن يبعث إليه عالما ليناظر لي أصحابه. فبعث إليه الباقلاني فلما جاء وجد أنهم قد وضعوا بابا قصيرا يريدون منه أن يدخل وقد انحنى فأدار ظهره ودخل القهقرة يعني إلى الخلف من أجل ان لا ينحني تفطن لمرادهم ثم بعد ذلك جلس فنظر إليهم ملك الروم وهؤلاء من الرهبان قد جلسوا حوله للمناظرة فقال كيف أنتم كيف الأهل والعيال فقال له ملك الروم عجبا لك إن قومك قد انتخبوك وأرسلوك لأنك المقدم فيهم من أجل المناظره ولا تعلم أن هؤلاء لا يتزوجون وليس لهم أولاد فقال عجبا لكم تتنزهون عن الزوجة والولد وتضيفون لله عز وجل الصاحب والولد فانتهت المناظره بأول سؤال جاء به على سبيل المؤانسة كيف الأهل والأولاد قال له هم تعلم أن هؤلاء لا يتزوجون وأنت عالم كبير بعثوا بك وهذه قضية من المعلومات المقررة المبدئية كيف يتجاهل هذا فقال تتنزهون عن هذا وتضيفونه إلى الله فحجهم بأول المجلس فالشاهد أن هؤلاء في اعتقادهم بأن الله قد قتل وأنه قد صلب تجسد في المسيح حل اللاهوت في الناسوت إلى آخره هذه عقيدة لا شك أنها عار في جبين البشرية والله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء اليهود بأنه قد لعنهم وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي إشراكهم وعنادهم وعتوهم على ربهم تبارك يؤخذ من قوله تبارك وتعالى وللكافرين عذاب مهين إضافة إلى ما سبق أن هذا المجرم أو الكافر أو المستكبر يعامل بنقيض قصده يعني هذا حينما تكبر على الحق ترفع كان الجزاء من جنس العمل ما هو الجزاء؟ الجزاء الاهانه عذاب مهين أهم استنكفوا وترفعوا واستكبروا فكانت النتيجة أن العذاب المهين هو نصيبهم والعذاب وصفه الله عز وجل في مواضع بأنه أليم لأنه مؤلم شديد الإلام وصفه بأنه مقيم لأنه لنقطع له وصفه أيضا بأنه مهين وهذا فيه الأذى النفسي يعني هو ليس فقط من قبيل الألم الجسدي بل إهانة ولذلك قال الله عز وجل الذين يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب الإنسان يدفع عادة عن وجهه بيديه أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة جعلت يداه في الأغلال فهو لا يستطيع أن يدفع عن وجهه بيديه فيدفع العذاب بوجهه نسى الله العافية فهذا في غاية الإهانة ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة المتكبرين في أرض المحشر قبل دخول النار بأنهم يكونون أمثال الذر يطأهم الناس يوم القيامة، فهذا عقوبة بنقيض القصد، ترفع عن الحق، فعاقبه الله عز وجل بضد بضد قصده بالإهانة والعذاب المهين، وهذا بالإضافة إلى ما ذكر سابقا من وضع الظاهر في موضع المضمر وللكافرين ما قال ولهم عذاب مهين، و. على كل حال هؤلاء لما كان كفرهم بسبب البغي والحسد ومنشا ذلك هو الكبر كان الجزاء بالصغار والإهانة وما شابه ذلك هذا صلى الله العافية ما يكون لهم في الآخرة وكذلك أيضا في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري والآية يؤخذ منها أشياء دركنا الوقت كقوله تبارك وتعالى مثلا في أولها بئس ما اشتروا به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده إن البغي الذي من الحسد أو الكبر أو نحو ذلك قد يحمل صاحبه على ركوب المراكب الصعبة يعني هؤلاء عرفوا أنهم يخسرون الآخرة ومع ذلك ركبوا هذه المراكب الصعبة واختاروا البقاء على الكفر كل ذلك بدافع الحسد والكبر ولهذا كان كثير من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون صدق ما جاء به لكن منعهم من هذا الكبر أو الحسد وكان أبو طالب في قصيدته المشهورة التي ذكرها الحافظ بن كثير في تاريخه في البداية والنهاية كان في جملة ما قال فيها ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه علل عدم الإيمان بأنه يحذر المسبّ أن يقال غير دين الآباء والأجداد، وقد يكون له دوافع أخرى كما قال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في صدر كتابه التنكيل الذي أفرد فيما بعد في كتاب سمي بالقائد إلى تصحيح العقائد هذا كتاب نفيس و. مما ذكر من أسباب رد الحق قال ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة يكون له شهرة أن يكون هذا الإنسان مشهورا فإذا ترك الباطل ستذهب هذه الأضواء فيبقى على الباطل فيحسب ألف حساب للتوبة والرجوع عن باطله وقد يكون له معيشة في هذا الباطل بمعنى أنه يأتيه من الأموال من هؤلاء الأتباع أو من غيرهم فيحسب ألف حساب لانقطاع هذه الأموال وذهاب هذه المعايش وقد يكون كسبه من الحرام فإذا رادا ان يتوب بدأ يحسب هذه المكاسب وانقطاع هذه الأموال التي تصل إليه وقد يكون الدافع لذلك هو الحسد وقد يكون الدافع لذلك هو الكبر قد يحسب حسابات غير صحيحة كأن ينظر إلى هذا الذي جاء بهذا الحق فيرى أن الإقرار به أنه يتضمن أو يستلزم الإقرار بفضله وهو لا يريد هذا فيرد الحق إما أن يرد بعضه أو أن يرد الحق كله حتى إن ابن حزم رحمه الله ذكر عن أحد المنتسبين للعلم بأنه قد ذكر آية فأخطأ فيها فلما رجع في ذلك راجعه بعد طلبة العلم أصر فجاء له بالمصحف فلم يقبل فدخل داره وأخرج المصحف يقول فأخرجه والحبر لم يجف يعني غير اللفظة من أجل أن لا يقال أخطأ مثل هذا نسأل الله العافية الكبر والتعالي والصلف جعله يركب هذه المراكب الصعبة وقل مثل ذلك أيضا في ما يحصل من رد الحق بسبب لربما حسابات ينظر إلى أنه قد قضى دهرا طويلا كما يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله قضى دهرا طويلا في دعوته إلى الباطل قد يكون شيخ طريقة صوفية قد يكون على ديانة يدعو عشرات السنين ثم بعد ذلك يرجع معنى ذلك أن كل تلك الجهود كانت على باطل وأن كل هذا العمل والسعي على باطل الذهاب والمجيء وهنا وهناك والمزاولات والأعمال والأعمال كله باطل وقد تكون حساباته بطريقة أخرى أن يرى أن إقراره بذلك يعني أن قومه وعشيرته كل هؤلاء على باطل فيصر على رد الحق ليقول انا على الحق والواقع أنه ينغمس يهوي في دركات الباطل وما يشعر وما نفع هؤلاء الذين قد شمخوا بآنافهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وغيرهم ولم يؤمنوا به مع معرفتهم بالصدق ما جاء به ما نفعهم ذهبت رئاساتهم وذهبت أموالهم وبقي لهم العذاب والله عز وجل قد صور هذا بتصوير في غاية الوضوح حينما أنكر موالات اليهود أنهى المؤمنين عنها قال قد ياسوا من الآخرة نهاهم عن موالات قوم بهذه الصفة يأسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور على المعنيين الذين ذكرهما المفسرون قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قيل يئسوا من ثواب الآخرة ما ليس لهم عند الله نصيب كياس الكفار المقبورين حينما عاينوا الحقائق وعرفوا أنهم في النار فهم يقولون دائما ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة يأسوا من نصيبهم من ثواب الله تبارك وتعالى لأن لأنهم صاروا أمام المشاهدة لحقائق الغيبية التي عرفوا من خلالها أنهم خاسرون قطعا والمعنى الثاني قد يئسوا من الآثرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني كما يئس الكفار الأحياء من المقبورين أن يرجعوا إليهم لأنهم يعتقدون أنه لا بعث وأن هذا الفراق النهائي وأن هذا هو مثواه الأخير والله المستعان هذا وسل الله عز وجل ينفعنا وإياكم وسمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم وصلى الله نبينا وحمد وعليه صحبه